انا قلتلك قبل كده مسيرك تقع في واحدة تخلص من جدتك القديم والجديد ما صدقتينيش اشرب بقى يا حلو فاطمة طماطم بتاعتك دي هتحصر قلبك زي الطماطمية <تصفيق> ده متهياني انا وراها لغاية ما يخليها تسلق وترفع الزايا البيضة وتلبس الدبل زي ورشيد ماريكا ورشيد؟ يان هاري سويد تلاتة مرة واحدة فاطمة وماريكا ورشيد لا دول يبني يخربوا بلد ومريكا ورشيل دول جوه قلبي كفيل دول جوه قلبي <تصفيق> انا حب الجمالة تنومري وامل للبيضة وللصمرة واتشوال اللون الخامر يسكرني ولا كاس من خمرة والشارة والأمح يا ليل لو حتى يوروني الويل بطمة ومريكا ورشيل دول جوا قلبي كفيل دول جوا قلبي جبني في واحدة خفتها والتانية حلاوة لفتتها والتالتة دلالها وقاساوتها والربعة أدوبة دوبة دوب من بسمتها أبكي لهم من دمعي سيل وغزلهم ولا نامشي الليل فاطمة ومريكا ورشيل دول جوه قلبي كفتيل دول جوه قلبي انا حب الورد لكن قلبي مجروح من شوك ومتقلم واحلفت اهكره لما اضربي وارميه واغضربي ولا اسلم انا حب الورد لكن قلبي مجروح من شوك ومتقلم واحلفت اهكره لما اضربي وارميه واغضربي ولا اسلم ما نشيت الاخلاص والميل من بعد ما خلوني زليل Fattme og Marieke og Rachelde og kjølbe og kjølbe og kjølbe